هو الذي الَّذِينَ الذين كفروا من الْكِتَابِ الكتاب من ديارهم الْحَشْرِ الحشر ما ظننتم أن يخرجوا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 يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا كسب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأن نومش كل الله ورسوله وما يشاك إلا فإن الله شديد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 وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَغْنَىٰ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 خراف لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دُونَ كي لا يكون دوله بين الاغنياء منكم وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وَتَنقُ الله إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصرح والذين تبوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجه ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتون ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وما خشح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون رب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 لَن نَنصُرَنَّكُم وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لَإِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُولُّنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ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 ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم اولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة